ما كثين فيه أبداً ويُنذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآباءِ كبرت كلمةٌ تخرج من أفواهِهِ يقولون إلا كذباً فلا علَّك باخِع نفسك على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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا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 وأن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال بنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 وقل الحق من ربكم فما شاء فليؤمن وَمَا شَاءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِ يَشْوِ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 وفجرنا خلاله ما نرى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ماله وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسي قال ما أظن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولإرددت إلى رب لأجد أن خير منها مقلبا قال له صاحب وهو يحاورك كفرت بالذي خلقك من طين راب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن ن والله ربي ولا اشرك بربي احدا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 جنتك ويُرسل عليها حسبان من السماء فتصبح صعيداً زلاقاً أو يصبح ماً وغوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَادًا وَلَمْ تَكُلْ لَهُمْ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ من من الله وما كان متصيرا هنالك الولاء لله الحق هو خير ثواب وخير نعوب وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ شِمَانٌ تَذْرُو مُرِيَاحٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ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 ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتكذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بِإِسْلِ الظَّالِمِينَ بَدَالَ مَا أَشْهَدْتُمْ قَالْ قَسَمَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضُ وَلَا قَالْ قَالْ فُسِيمُ وَمَا كُنْتُ مُتَكِذَّ الْمُضِلِّينَ عَدُودًا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 إذ جاء أو مُلْهِدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ و يجادل الذين كفروا بالباطل يدحضون الحق والتخذوا آيات وما أنذره زوا ومن أظلم مما ذكر بأيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدها إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 فَلَمَّا جَازَ قَالَ لَفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبٌ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أنكره واتخذ سبيله في البحر عاجبا قال ذلك ما كنا نبغل ترتدى على آثاره ما قصص فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عيادنا وعلمناه من لدنا علماء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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقوا ما تضيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة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 ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم ندع لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبارا ثم أتبع سببا Hatta, jika belgah bina sedain, wujud min dunihi, maka umat, tidak kahdun, yafquhun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 قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقابا قال هذا رحمة من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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا قالدين فيها لا يبغون عنها حولا